والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ ياسر الفيل كاوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فحملته فانتبدت به مكانا قصيا فأجاهل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 وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ نَخْلَةٍ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطباً جَنِيّاً فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَاكَ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا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 بِهُ ذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا شَهِدَ يَوْمَ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ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 شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إني الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابتي انني اخاف ان يمسك انني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال ملیا عليك سر لك ربي پھر هو كالنبي حفييا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَى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 لڑ نف سلام وم روح بک رچواشیا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 وَلَمْ يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعه ايهم على الرحمنعتيا ثم لا نحن اعلم بالذين هم اولى بها اصليا وان منكم الا على ربك حتما مقضيا ثم وَنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذِرْ الظَّالِمِينَ فَعَسَىٰ أَن يَعْلَمُوا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوْعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا المساء فسيعلمون من هو شر ما كانوا واضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا اَطْطَلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِسُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا أَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَأُزُّهُمْ أَزَّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّ